ر أ ي ت قضاء الله أ و ج ب خلقه وعاد عليهم في تصرفه سلبا وقد غلب ا ل أ ح ي ا ء في كل و ج ه ة هواهم و إ ن كانوا غ ط ا ر ف ة غلبا كلاب تغاوت أ و تعاوت ل ج ي ف ة و أ ح س ب ن ي أ ص ب ح ت ا ل أ م ه ا كلبا أ ب ي ن ا سوى غش الصدور و إ ن م ا ينال ثواب الله أ س ل م ن ا قلبا و أ ي بني ا ل أ ي ا م يحمد قائل ومن جرب الاقوام أ و س ع ه م أ ل ب ا إ ذ ا كف سل أ ف ع و ا ن فما له سوى بيته يقتات ما عمر التربا ولو ذهبت عيناه زبر مساور لما راى ع ض ا ن ا في المراتع أ و سربا أ و التمعت أ ن و ا ر عمرو وعامر لما ح م ل رمحا ولا شهدا حربا يقولون هلا هل ل تشهد الجمع التي رجونا بها عفوا من الله أ و قربا وهل لي خير في الحضور و إ ن م ا أ ز ا ح م من أ خ ي ا ر ه م إ ب ل ا جربا لعمري لقد شاهدت عجما ك ث ي ر ة وعربا فلا عجما حمدت ولا عربا وللموت ك أ س تكره النفس شربها ولا بد يوما أ ن نكون لها شربا من السعد في دنيا السعد الفتاة يهلك في كأن بهي جاء يغشى أ ه ل ه ا الطعن و ا ل ض ر ب ف إ ن قبيحا بالمسود ض ج ع ة على فرشه يشكو إ ل ى النفر الكربا ولي شرق بالحتف ما هو مغرب أ ي م م ت شرقا في المسالك أ م غربا تقنص في الايوان أ م ل ا ت فارس وكم جاز بحرا د و ن قيصر ط و د ر ب اذا كان رعبي يورث الامن فهو لي ا س ر من الامن الذي يورث الرعب الم تر ان الهاشميين بلغوا عظام المساعي بعدما سكنوا الشعب وكان الفتى كعب تخير للسرى اخى النمر ف ا س ت د ن ا الى اجل كعبا واني ر أ ي ت الصعب يركب دائما من الناس من لم يركب الغرض الصعبا اذا شئت ان يرضى سجاياك ربها فلا تمس من فعل المقادير مغضبا ف إ ن قرون الخيل أ و ل د ك ناطحا و إ ن الحسام العظب لقاك أ ع ظ ب ا خضرت بياضا بالصبيب صبابه لبيض اعدتك ء البنان ا ل م خ ض ب ة وما كان حبل العيش الا معلقا في ع ر و ة ايام الصبا فتقضبا لعمرك ما غادرت مطلع ه ض ب ة من الفكر إ ل ا وارتقيت هضابها أ ق ل الذي تجني الغواني تبرج يري العين منها حليها وخضابها ف إ ن أ ن ت عاشرت الكعاب فصادها وحاول رضاها واحذرن غضابها فكم بكرت تسقي ا ل أ م ر حليلها من الغار اذ تسقي الخليل رضابها وان حبال العيش ما علقت بها يد الحي إ ل ا وهي تخشى انقضابها اذا ما عراكم حادث فتحدثوا فان حديث القوم ينسي المصائبا وحيدوا عن الاشياء خيفه غيها فلم تجعل اللذات إ ل ا نصائبا وما زالت ا ل أ ي ا م وهي غوافل تسدد سهما ل ل م ن ي ة صائبا أ ر ى حسن البقاء لمن يرجى فلاحا أ و به رجل يعيش وما أ م د ي ولا أ م ل ي بسام إ ل ى نجح يكون فكم أ ع ي ش ا ل ل ه لا ريب فيه وهو محتجب باد وكل إ ل ى طبع له ج ذ ب أ ه ل ا ل ح ي ا ة ك إ خ و ا ن الممات و أ ه و ن ب ا ل ك م ا ة أ ط ا ل ا ل س م ر و ا ل ع د ب ا لا يعلم الشري ما أ ل ق ى مرارته إ ل ي ه و ا ل أ ر ي لم يشعر وقد ع ذ ب س أ ل ت م و ن ي واعيتني إ ج ا ب ت ك م من ادعى أ ن ه دار فقد ك ذ ب إ ن يسحب الروح عقلي بعد م ض ع ن ه ا للموت عني ف أ ج د ر أ ن ترى عجبا و إ ن مضت في الهواء الرحب هالكه هلاك جسمي في تربي فوى شجبا الدين إ ن ص ا ف ك ا ل أ ق و ا م كلهم و أ ي دين ل آ ب الحق إ ن وجبا والمرء يعييه قود النفس م ص ب ح ة للخير وهو يقود العسكر اللجبا وصومه الشهره ما لم يجن م ع ص ي ة يغنيه عن صومه شعبان أ و رجبا وما اتبعت نجيبا في شمائله وفي الحمام تبعت ا ل س ا د ة النجبا واحذر دعاء ظليم في نعامته فرب دعوه داع تخرق الحجبا لا تفرحن ب ف أ ل إ ن سمعت به ولا تطير إ ذ ا ما ناعب ن ع ب ا فالخطب أ ف ض ع من سراء ت أ م ل ه ا و ا ل أ م ر أ ي س ر من أ ن تثمر الرعبا إ ذ ا تفكرت فكرا لا يمازجه فساد عقل صحيح هانما صعبا فاللب إ ن صح أ ع ط ى النفس فترتها حتى تموت وسمى جدها لعبا وما ا ل غ و ا ن الغوادي في ملاعبها إ ل ا خيالات وقت أ ش ب ه ت لعبا ز ي ا د ة الجسم عنت جسم حامله إ ل ى التراب وزادت حافرا تعبا لو كنتم أ ه ل صفو قال ناسبكم ص ف و ي ة ف أ ت ى باللفظ ما قلبا جند ل إ ب ل ي س في بدليس آ و ن ة وتاره يحلبون العيش في حلبى طلبتم الزاد في ا ل آ ف ا ق من طمع والله يوجد حقا أ ي ن م ا طلبا ولست اعني بهذا غير ف ا ج ر ك م إ ن التقي إ ذ ا زاحمته غلبا كالشمس لم يدن من أ ض و ا ئ ه ا دنس والبدر قد جل عن ذم و إ ن ث ل ب ا وما أ ر ى كل قوم ضل رشدهم إ ل ا نظير النصارى أ ع ظ م الصلبا ي ا آ ل إ س ر ا ا ل هل يرجى مسيحكم هيهات قد ميز ا ل أ ش ي ا ء من خلبا قلنا أ ت ا ن ا ولم يصلب ق و ل ك م ما جاء بعد وقالت أ م ه صلبا جلبتموا باطل ا ل ت و ر ا ة عن شحط ورب شر بعيد للفتى جلبا كم يقتل الناس ما هم الذي عمدت يداه للقتل إ ل ا أ خ ذ ه السلبا بالخلف قام عمود الدين ط ا ئ ف ة تبني الصروح ة واخرى تحفر القلبا الامر ايسر مما انت مضمره فاطرح اذاك ويسر كل ما صعبا ولا يسرك ان بلغته امل ولا يهمك غربيب اذا نعبا إ ن جد عالمك ا ل أ ر ض ي في ن ب أ يغشاهم فتصور جدهم لعبا ما ا ل ر أ ي عندك في ملك تدين له مصر أ ي خ ت ا ر دون ا ل ر ا ح ة التعبا لن تستقيم أ م و ر الناس في ع ص ر ولا استقامت فذا أ م ن ا وذا رعبا ولا يقوم على حق ب ن و زمن من عهد آ د م كانوا في الهوى شعبا قد يسروا لدفين حان مصرعه بيتا من الخصب لم يرفع ولا رحبا يا هؤلاء ت ر ك و ه والتراب له انس به وهو أ و ل ى صاحب ص ح ب ا و إ ن م ا الجسم ترب خير حالته سقي الغمائم فاستسقوا له السحبا صار البهيج من ا ل أ ق و ا م خط سفا وقد يراع إ ذ ا ما وجهه شحبا سيان من لم ي ض ق د ر ع ا بعيد ردا وذارع في مغاني ف ت ي ة سحبا فافرق من الضحك واحذر أ ن تحالفه أ م ا ترى الغيم لما س ت ض ح ك انتحبا من ق ل ة اللب عند النصح أ ن ت أ ب ى و أ ن تروم من ا ل أ ي ا م اعتابا خل الزمان و أ ه ل ي ه ل ش أ ن ه م وعش بدهرك و ا ل أ ق و ا م مرتابا سار الشباب فلم نعرف له خبرا ولا ر أ ي ن ا خيالا منه منتابا وحق للعيس لو نالت بنا بلدا فيه الصبا كون عود الهند أ ق ت ا ب ا أ ل ق ى الكبير قميص الشرخ رهن بلا ثم استجد قميص الشيب مجتابا مازال يمطر دنياه بتوبته حتى أ ت ت ه مناياها وما تابا خط استواء بدا عن ن ق ط ة عجب أ ث ن ت خطوطا و أ ق ل ا م ا وكتابا لو كنت رائد قوم ضاعنين الى دنياك هادي لما الفيت كذابا لقلت تلك بلاد نبتها سقم وماؤها العذب سم للفتى ذابا هي العذاب فجدوا في ترحلكم الى سواها وخلوا الدار اعذابا وما تهذب يوم من مكارهها او بعض يوم فحثت السير اهذابا خبرتكم بيقين غير مكتشب ولم اكن في حبال المين جذابا اثرى اخوك فلم يسكب نواكله وحل رزء فظل الدمع مسكوبا أ م ا تبالي إ ذ ا علتك غ ا ن ي ة منكوبها الراح ة أ ن أ ص ب ح ت منكوبا أ ي ن الذين تولوا قبلنا فرطا أ م ا تسائل عمن عم بان أ ر ط و ب ا لو كنت يعقوب طير كنت أ ر ش د في مسعاك من أ م م تنمى ليعقوبا ضلوا بعجل مصوغ من شنوفهم فاستنكروا مسمعا للشنف مكقوبا ولن يقوم مسيح يجمعون له وخلت واعدهم م الخلف عرقوبا يغنيك منسوج بار تصان به عن بسط م ح ك م ة من نسج قرقوبا فاحذر لصوص ا ل أ م ا ن ي فهي س ا ر ق ة ردت عن الدين قلب المرء م ن ق و ب ة سرحوب عمن عم سرى لله مبتعثا وجناء في الكور أ و في السرح سرحوبا في لاحب لا, لا يعود السالكون به مثل ابن ا ل أ ب ر ص لما عاد ملحوبا أ م ا ا ل أ ن ا م فقد صاحبتهم زمنا فما رضيت من الخلان مصحوبا لا تغشهم كولوج الهم يطرقهم بالكره بل مثل وسق الخير مصحوبا إ ن كنت صاحب إ خ و ا ن و م ا ئ د ة فاحب الطفيلي ة تاهيلا وترحيبا لا تلقينه بتعبيس لتوحشه فالزاد يفنى ولا يبق ا ل أ ص ا ح ي ب ا يقف اللئيم كريم ا ل ق و ب مكتسبا إ ن السراحين يتبعن السراحيبا لم يقدر الله ت ه د ي ب ا لعالمنا فلا ترومن ل ل أ ق و ا م ت ه د ي ب ا ولا تصدق بما البرهان ي ب ط ل ه فتستفيد من التصديق ت ك د ي ب ا إ ن عذب الله قوما ب ا ش ت ر ا م ه م فما يريد ل أ ه ل العدل تعذيبا يغدو على خله ا ل إ ن س ا ن يظلمه ك ذ ي ب ي أ ك ل عند ا ل غ ر ة الذيبا يا راعي ا ل م ص ر ي ما سومت في دعك وعرسك الشاه فاحذر جارك الذيبا تروم تهذيب هذا الخلق من دنس والله ما شاء ل ل أ ق و ا م ت ه د ي ب ا وما رويت بعذب حل في قلب حتى تكلفت إ ع ن ا ك ا و ت ع د ي ب ا ف ع ر ف لصادقك ا ل أ ن ب ا ء موضعه و ا ج ز الكذوب على ما قال تكذيبا يا آ ل غسان أ ق و ى منكمو ط ن تغشى ا ل ع ف ا ت به الشبان و ا ل ش ي ب ة تسقونهم من حليب الجفن ص ا ف ي ة ببارد كحليب الجفن م ا ش ي ب ة إ ن كنت ي ح س و ب أ ق و ا م فخف قدرا مازال كالطفل يصطاد اليعاسيبا و إ ن تكن بمناسيب لمهلكه فكم طوى الدهر أ ق ي ا ل ا مناسيبا إ ذ ا كانت لك م ر أ ة عجوز فلا ت أ خ ذ بها أ ب د ا كعابا ف إ ن كانت أ ق ل بهاء وجه ا ف أ ج د ر أ ن تكون أ ق ل ل عابا وحسن الشمس في ا ل أ ي ا م باق و إ ن مجت من الكبر اللعابا لا ت ك ذ ب ا ف إ ن فعلت فلا تقل كذبا على رب السماء تكسبا فالله فرد قادر من قبل أ ن تدعى ل آ د م صورتهن أ واذا ت ح س ب و إ ا ن ت س ب ت فقلت إ ن ي واحد من خلقه فكفى بذاك تنسبا أ ش ب ا ح إ ن س يخضبون صوارما تحت العجاج ويركضون الشسبا ويمارسون من الظلام غياهبا ويواصلون فيقطعون السبسبا ومرادهم عذب خسيس قدره شربوا له مقرا لكيما يلسبا ولقد علمت فما التمظر نافعي اني س أ ت ب ع نيسبا لابني سبا س ب أ المدامه فاستدام م س ر ة فيما يظن ولم يرع لما سبا روح إ ذ ا رحلت عن الجسم الذي سكنت به فماله أ ن يرسب لو أ ن ن ي سميت طيفك صادقا لدعوته غ ب ا ن أ و عتابا قال الخيال كذبت لست بطارق ليلا ولم اق زائرا منتابا ف أ ج ب ت ه كم من كتاب زائر ف ه ت ا ج يحلف ما بعثت كتابا لا تثبت ا ل أ ق ل ا م ز ل ة راقد إ ن كنت بت بحلمه مرتابا لم ي ع ف ربك عن مصر مارد لكن تجاوز عن مسيء تابا أ ت ص ح ت و ب ة مدرك من كونه أ و أ س و د من لونه فيتوبا كتب الشقاء على الفتى في عيشه وليبلغن قضاءه المكتوبا و إ ذ ا عتبت المرء ليس بمعتب قل ف ي ت فيما جئته معتوبا يبغي المعاشر في الزمان و ص ف ه رتبا ك أ ن لهم عليه رتوبا عفوك للعالم لا ت ح ل ي ن ع ن ض ب ة منه ولا ع ن ض ب ة لا ض ب ة الصارم باشرتها فيك ولا زرت لحجي ضبه ا ص ا ح ب ن ا الزمان بالرغم منا وهو يردي كما علمت ا ل س ح ا ب ة وحللنا المضيق ثم أ ت ي ن ا الرحب لو دام تركنا و ا ل ر ح ا ب ة والجسوم التراب تحيا بسقيا فلهذا قلنا سقيت ا ل س ح ا ب ة قد رضينا الشحوب لو كان صرف الدهر يرضى ل ل أ و ج ه ا ل إ ش ح ا ب ا وضحكنا وليس ما يوجب الضحك لدينا بل ما يهيج انتحابا كم أ م ي ر أ م ي ر في عاصفات بعدما حاب في ا ل ح ي ا ة وحابا لا تطيعي هواك أ ي ت ه ا النفس فنعم المليك فينا ر د ي ب ة وابن جحش لما تنصر لم تركن الى ما يقول أ م ح ب ي ب ة وبلال يحكي ابن ك م ر ة في ا ل خ ف ة أ و ف ى من ع ن ت ر ا بن ز ب ي ب ة لا أ غ ا د ي مفارقي بصبيب و أ خ ل ي والقفر آ ل ص ب ي ب ة إ ن خيرا من اختراش ضباب ا ل أ ر ض للناشئ اتخاذ ض ب ي ب ة كيف أ ض ح ت ش ب ي ب ة القلب حمراءه وزالت من السواد ا ل ش ب ي ب ة ف ا ل ز م النسك إ ن علقت وفري من ذ و الجهل كي تعدي ل ب ي ب ة زاره حتفه فقطب للموت و أ ل ق ى من بعدها التقطيبا زودوه طيبا ليلحق بالناس وحسب الدفين ب ا ل ت ر ب طيبا نام في قبره ووسد يمناه فخلناه قام فينا خطيبا للمنايا حواطب لا تبالي اهشيما جرت لها أ م رطيبا صرفت ج ا س ه ا فلم تسق شربا مره خالصا و أ خ ر ى قطيبا زعموا أ ن ما يذكر إ ن قارن أ ن ت ى لم يعدم التغليبا باطل ذ ا ك إ ن لبي إ ل ى الدنيا قرين وما يزال سليبا والمنايا ك ا ل أ ز د تفترس ا ل أ ح ي ا ء جمعا ولا ت ع ا ف ا ل ك ل ي ب ا مثل ما قيل في جرير أ خ ي القول يصيد الكركري والعندليبا كم سقينا ل ح م ا م شارب ماء ومدام أ و من يسقى حليبا تفرع الشامخ المنيف من الشم وتهوي فتستبيح ا ل ق ل ي ب قدر نازل من الجو نادى بالنصارى حتى أ ج ل ا ل ص ل ي ب ا والنجاشي صار ملك أ ن ا س بعدما هم أ ن يعد جليبا والفتى كاسمه المسرف هذا الجسم يلقى التغيير والتقليبا إ ن يقرب الموت مني فلست أ ك ر ه قربه وذاك أ م ن ع حصن يسير القبر دربه من يلقه لا يراقب خطبا ولا يخشى قربه ك أ ن ن ي رب إ ب ل أ ض ح ى يمارس جربه أ و ناشط يتبغى في مقفر ا ل أ ر ض عربه و إ ن ر ج د ت ل أ ص ل ي دفنت في شر ت ر ب ة والوقت ما مر إ ل ا وحل في العمر أ ر ب ة كل يحاذر حتفا وليس يعدم شربه و ي ت ق الصارم العظ أ ن يباشر غربه والنزع فوق فراش أ ش ق من أ ل ف ضربه واللب حارب فينا طبعا يكابد حربه يا ساكن اللحد عرفني الحمام و إ ر ب ة ولا تظن ف إ ن ي ما لي بذلك د ر ب ة يكر في الناس ك ا ل أ ج د ل المعاود س ر ب ة أ و كالمعير من العاسلات يطرق ز ر ب ة لا ذات سرب ي ع ر الردى ولا ذات س ر ب ة وما أ ظ ن المنايا تخطو كواكب ج ر ب ة س ت أ خ ذ النسر والغفر والسماك و ت ر ب ة فتشن عن كل نفس شرق الفضاء و غ ر ب ة وزرن ا عن غير بر عجم ا ل أ ن ا م و ع ر ب ة ما و م ض ة من عقيق إ ل ا تهيج ت ر ب ة هوى تعبد حرا فما يحاول خ ر ب ة من رامني لم يجدني إ ن المنازل غ ر ب ة كانت مفارق جون ك أ ن ه ا ريش غ ر ب ة ثم انجلت فعجبنا للقار بدل ص ر ب ة إ ذ ا خمست قليلا عددت ذلك ق ر ب ة وليس عندي من آ ل ه السرى غير ق ر ب ة الله ينقل من شاء ر ت ب ة بعد ر ت ب ة أ ب د ى العتاهي نسكا وتاب من ذكر ع ت ب ة والخوف أ ل ز م سفيان أ ن يغرق ك ت ب ة كريم أ ن ا ب وما انبا و أ ن س ا ه طول المدى زينبا ل أ ح د ى ا ل أ ر ا ن ب في قومها و إ ن صبحت بعدنا أ ر ن ب ا لها والد بيت شامخ مع النسر أ و مثله طنبا عهدتك لا تتوق الهجيره ولا ترهب ا ل أ ش ي ب ا ل أ ش ن ب ا ولكن لقيت صروف الزمان و ب ا ش ر ت ه ا مقنبا مقنبا إ ذ ا المرء مرت له أ ر ب ع و ن فليس يعنف إ ن حنبا و إ ن يفر خطبا ف أ ه ل له و إ ل ا فكم من حسام ا ل ن ب ا ولا عقل للدهر فيما أ ر ى فكيف يعاكب إ ن أ ذ ن ب ا فهلا تراح ل أ ه ل ا ل ج ن ا د إ ذ ا الركب أ ف ر ا س ه جنبا وكنت إ ل ى وصلهم مائلا ت ع ا ز ي العدول و إ ن أ ط ن ب ا صحبت ا ل ح ي ا ة فطال العناء ولا خير في العيش مستصحبا وقد كنت فيما مضى جامحا ومن راضه دهره أ ص ح ب ا متى ما شحبت لوجه المليك كسيت جمالا ب أ ن تشحبا ح ب الشيخ لا طامعا في النهوض نقيض الصبي إ ذ ا ما حبا ولم يحبني أ ح د ن ع م ة ولكن مولى الموالي حبا نصحتك طعما له دائما و إ ن جاء موت فقل مرحبا يؤدبك الدهر بالحادثات إ ذ ا كان ش ي ف ا ك ما أ د ب ا بدت فتن مثل سود الغمان أ ل ق ت على العالم ا ل ه ي د ب ة ومن دونها اختلفت غالب و أ ب ع د عثمانها جندبا فلا تضحكن ا ب ن ة السنبسي ف أ و ج ب من ذاك أ ن تندبا إ ذ ا عامر تبعت صالحا وزجت بنو ق ر ة ا ل ح ر د ب ة واردف حسان في مائح متى هبطوا مخسبا اجدبا وان فرعوا جبلا ش ا م ح ا فليس يعنف ان يحدبا ر أ ي ت نظير ا ل د ب ا ك ث ر ة قتيرهم كعيون ا ل د ب ا بني آ د م بئس المعاشر أ ن ت م وما فيكم واق لمقت ولا حب وجدتكم لا تقربون إ ل ى العلا كما أ ن ك م لا تبعدون عن السب ولم تكفكم أ ك ب ا د شاء وجامل ووحش إ ل ى أ ن رمتموا كبد الضب أكباد ف إ ن كان ما بين ا ل ب ه ا ئ مقاضيا فهذا قضاء جاء من قبل الرب ركضتم سفين البحر من فرط ر غ ب ة فما للمطايا و ا ل م ط ه م ة القب وكلكم يبدي لدنياه نغصه على أ ن ه يخفي بها كمدى الصب إ ذ ا جلس ا ل أ ق و ا م بالحق أ ص ب ح و ا عداه ت فكل ا ل أ ص ف ي ا ء على خبي نشاهد بيضا من رجال ك أ ن ه م غرابيب طير ساقطات على حبي إ ذ ا طلبوا فاقنع لتظفر بالغنى و إ ن نطقوا فاصمت لترجع باللب ي و إ ن لم تطق هجران رهطك دائما فمن أ د ب النفس ا ل ز ي ا ر ة عن غبي ويدع الطبيب المرء وافاه حينه رويده إ ن ا ل أ م ر جل عن الطبيب فصل الباء ا ل ق ص ي د ة ا ل ث ا م ن ة والسبعون أ ر ى اللب م ر آ ة اللبيب ومن يكن مرائيه ا ل إ خ و ا ن يصدق ويكذب أ خ ش ى عذاب الله والله عادل وقد عشت عيش المستضام المعذب نعم إ ن ه ا ا ل أ ر ز ا ق و ا ل ب ر ء جاهل يهذب من دنياه ما لم يهذب ف إ ن حبال الشمس لسن ثوابتا لشد رحال او قوابض جذبي لك الملك ان تنعم فذاك تفضل علي وان عاقبتني فبواجبي يقوم الفتى من قبره ان دعوته وما جر مخطوط له في الرواجب عصى النسك احمى ثم من رمح عامر و أ ش ر ف عند الفجر من قوس حاجب ي عصا في يد ا ل أ ع م ى يروم بها الهدى أ ب ر له من كل خدن وصاحب ي ف أ و س ع بني حواء هجرا ف إ ن ه م يسيرون في نهج من الغدر لاحب و إ ن غير الاثم الوجوه فما ترى لدى الحشر إ ل ا كل أ س و د شاحبي إ ذ ا ما أ ش ا ر العقل بالرشد جرهم إ ل ى الغي طبع أ خ ذ ه أ خ ذ ساحبي نهاني عقلي عن أ م و ر ك ث ي ر ة وطبعي اليها ب ا ل غ ر ي ز ة جاذبي ومما أ د ا م الرزء تكذيب صادق ا على خ ب ر ة منا وتصديق كاذب ي لو اتبعوني ويحهم لهديتهم إ ل ى الحق أ و نهج لذاك مقاربي فقد عشت حتى ملني ومللته زماني وناجتني عيون التجارب ي إ ذ ا حان وقتي فالمثقف طاعني بغير معين والمهند ضاربي و إ ن ا من الغبراء فوق م ط ي ة م ذ ل ل ة ما أ م ك ن ت يد خاربي فمن لي ب أ ر ض ر ح ب ة لا يحلها سوايه ضاهي د ا ر ة المتقارب فما للفتى ا الا انفراد و و ح د ة اذا هو لم يرزق بلوغ ا ل م آ ر ب فحارب وسالم ان اردت فانما اخو السلم في الايام مثل محارب ي يقولون صنع من كواكب س ب ع ة وما هو إ ل ا من زعيم الكواكب إ ذ ا رفعت تلك المواكب قصتلا فرافعه للعين مجري الكواكب أ ت ر ج ع نفس الميت بعد رحيله فيجزي قوما بالدموع السواكب تبدل أ ع ن ا ق الرجال و أ ي د ي ا تناقله من عسجدي المراكب أ ح ب إ ل ي ه كونه متواطئا ب أ ق د ا م ه م ل ل ح م ل فوق المناكب هو الموت متر عنده مثل مقتر وقاصد نهج مثل آ خ ر ناكب ودرع الفتى في حكمه درع غ ا د ة و أ ب ي ا ت كسرى من بيوت العناكب فرجل في غبراء والخطب فارس وما زالت ا ل أ ه ل ي ن أ ش ر ف راكب ي و م ن ن ع ش إ ل ا ك ا ل س ف ي ن ة راميا بغرقاه في موج الردى المتراكب أ ج ل هبات الدهر ترك المواهب يمد لما أ ع ط ا ك ر ا ح ة ناهب ي و أ ف ض ل من عيش الغنى عيش ف ا ق ة ومن زي ملك رائق زي راهب وماخلته إ ل ا سيبعث حادثا يحل الثريا عن جبين الغياهب ج ل ا فرقديه قبل نوح وادم إ ل ى اليوم لما يدعيا في القراهب ولي مذهب في هجري الانس نافع اذا القوم خاضوا في اختيار المذاهب ارانا على الساعات فرسان غ ا ر ة وهن بنا يجرين جري السلاهب ومما يزيد العيش اخلاق ملبس ت أ س ف نفس لم تطق رد ذاهب إ ذ ا عبت عندي غيري اليوم ظالما ف أ ن ت بظلم عند غيري عائبي عرفتك فاعلم إ ن ذممت خلائقي ورابك بعضي ان كلك رائب ف أ ي ن الذي في الترب يدفن شخصه و أ س ر ا ر ه م د ف و ن ة في الترائب يظن نبيه غائبا مثل شاهد وخامل قوم شاهدا مثل غائب وقد يورث المال البعيد مضلل من الناس ي أ ب ى وضعه في القرائب و إ ن بني حواء زور عن الهدى ولو ضربوا بالسيف ضرب الغرائب ومن حب دنياهم رموا في و ق ا ه م بغيض المنايا بالنفوس الحبائب وكم غوروا في مورد و ت ض م ئ عيون ركي أ و عيون ركائب و أ س ر و ا على الخيل العتاق و أ ص م ت و ا نوافقها إ ل ا تحمحمها اب ي وشد لسان الطرف خوف صهيله فقد أ ل ج م و ا أ ف و ا ه ه ا بالسبائب وغرهم صبح الوجوه وفوقه جوامد ليل سميت بالدوائب غرائز في شيب ومرد بمشرق وغرب جرت مجرى ا ل ص ب ا والجنائب أ ر ا د ت لها حضر المضارب و ا ل ض ب ا جلاء فلم تب يض سود الضرائب يقول الفتى أ خ ل ص ت غيا ولم أ ر ح وشائب ف و د ي بالتورع شائبي توخ بهجر أ م ليلى ف إ ن ه ا عجوز أ ظ ل ت حي قسم ومارد دبيب نمال عن عقار تخالها في ج س م ك شر من دبيب العقارب ولو أ ن ه ا كالماء طلق ل أ و ج ب ت قلاها أ ص ي ل ا ت النهى والتجارب تحيي وجوه الشرب فعل مسالم يضاحكه والكيد كيد محارب إ ذ ا قتلت خاف الرشاد ج ن ا ي ة فكان من الفتيان أ و ل هارب ع د و ة لب سلت السيف و ع ت ل ت به القوم إ ل ا أ ن ه ا لم تضارب ي وما شامت ا ل ه ن د ي ة في الكف عنوه ولكن ثنته في أ ن ا م ل ضارب ي فلو كان سرح العقل أ د و ا د عامر رمت كل ذود من سفاه بخارب ي فما أ ب ع د ت إ ل ا أ ج ل مقارن ولا بلغت إ ل ا خسيس ا ل م آ ر ب ت ع ر الفتى من ثوبه وهو غافل وتوقع حرب الدهر بين ا ل أ ق ا ر ب ت أ ل ى ا ل ح ج ا ب واستشهد السكر أ ن ه ا ذ م ي م ة خب لا تحل لشاربي تناهبت العيش النفوس ب غ ر ة ف إ ن كنت تسطيع النهاب فناهبي بقائي في الدنيا علي ر ز ي ة وهل أ ن ا إ ل ا غابر مثل ذاهب ي إ ذ ا خلق ا ل إ ن س ا ن ظل حمامه و إ ن نال يسرا من أ ج ل المواهب تقادم عمر الدهر حتى ك أ ن م ا نجوم الليالي شيبهاد ي الغيائب يهود ي ب ا غ الحاج والليل مسلم على كفره و ا ل أ ر ض في زي رائب ي ت أ ل ف غي الناس شرقا ومغربا تكامل فيهم باختلاف المذائب وان قطوف الساع فيما علمته احث مرورا من وساع السلاهب متى عدد الاقوام لبا وفطنه فلا تساليني عنهما وسليم ارى عالما يرجون عفو مليكهم بتقبيل واتحاذ سليدي ركن فغفرانك اللهم هل أ ن ا طارح بمكه في وفد ثياب سليدي وهل أ ر د الغدران بين ص ح ا ب ة يمانين لم يبغ احتفار ك ل ي د ي أ ف ا ر ق ه م ما العرض مني عندهم فليبا ولا عرض لهم ب ث ل ي د ي ولست بلاح من أ ر ا ح سوامه إ ذ ا لم يجئني موهنا ب ح ل ي ب وهان على سمعي إ ذ ا القبر ضمني هرير ض ب ا ع حوله وكليبي عبيدك جم ربنا ولك الغنى ولم تك معروفا برقه جليبي وجدت عواري ا ل ح ي ا ة ك ث ي ر ة ك أ ن بقاء المرء شعر حبيبي وتلقاه من فرق الصبابه جاهلا يغير أ ع ل ى ر أ س ه بصبيبي وما كرهت خيل تخال و أ ي ن ق ن بياضا بدا في غ ر ة وسبيب ف إ ن طريق الناس في الحتف واحد أ ق م ت طبيبا أ م نقيض طبيب اذا غيبوني لم أ ب ا ل ي متى ه ف ا نسيم شمال أ و نسيم ج ن و ب تنوب الرزايا أ ع ظ م ي لا أ ص و ن ه ا بمتخذ من عرعر وتنوبي فهل عاينوا في مضجعي لجرائمي ك ت ا ئ ب من زمج تروع ونوبي وهل يجعل ا ل أ ر ض التي ب ي ض لونها كلون الحرار الحمص لون ذنوبي يقول الثرى كم رم ت ح ت ي للورى وسائد هام أ و مهود جنوبي و إ ن لم آ ت خيرا أ ع د ه لامل إ ر و ا ء بخير ذ ن و ب وجدتك أ ع ط ي ت الشجاعه حقها غ د ا ت لقيت الموت غير هيوب إ ذ ا قرن الظن المصيب من الفتى ب ت ج ر ب ة جاء بعلم غيوب ي أهديت لي وإنك واحد إن عيب جدير إ ل ى غيري بنقل عيوبي و إ ن جيوب السرد من سبل ا ل ر د ا ء إ ذ ا لم يكن من تحت نصح جيوبي إ ذ ا سكت ا ل إ ن س ا ن قلت حشومه وان اضجعته الحادثات لجنبه حسى ف ا م ر في صمته من دم الفتى فصغر ذاك الصمت معظم ذنبه ولم يك في حال البعوض اذا شدا له نغم عال وانت اذن به وان سل سيفا من كلام مسفه عليك فقابله بصبركه به لقد ترفع فوق المشتري زحل فاصبح الشر فينا ظاهر الغلب وان كيوان والمريخ ما بقيا لا يخليانك من فجع ومن سلب ي وكم طلبت أ م و ر ا لست مدركها تبارك الله من أ غ ر ا ك بالطلب أ م ا ر أ ي ت رجالا بعد شربهم في ا ل ن ظ ر يرضون أ ن يسقوا من العلد وما أ م ن ت زماني في تصرفه أ ن ينقل الملك من مصر إ ل ى حلب الدهر ينسخ أ و ل ا ه أ و ا خ ر ه فلا يطيلا بهذا اللوم انصابي داء ا ل ح ي ا ة قديم لا دواء له لم يخل بقراط من سقم و أ و ص ا ب تلك اليهود فهل من هائد لهم والصابئون وكل جاهل ص ا د ي والانس ما بين اكثار الى عدم كالوحش ما بين امحال واخصاب لم يثبتوا بقياس اصل دينهم فيحكموا بين رفاظ ونصاب ما ا ر ك ن في قول ناس لست أ ذ ك ر ه م إ ل ا ب ق ي ة أ و ث ا ن و أ ن ص ا ب لا استقيل زماني ع ط ر ة أ ب د ا ما شاء ف ل ي أ ت ي إ ن الشهد كالصاب إ ذ ا ر أ ي ت م كريما عند غيركم ف أ ك ر م و ه على يسر وانضاب ي فالسيف تعرف ذات الخدر موضعه من قومها وهي لم تضرب بقرضاب ي والشر ينشر بعد الخير ميته كما أ ص ا ب عميرا ماجنى ضابي ي أ ت ي الردى ويواري اثلب جسدا ف ف ع ل جميلا وجانب كل كالخيل تلابي والناس كالخيل ما هجنه بمعقية هجنه فاسمع ي ي م ر ه كعطايا اللاب آرح ف كلامي وحاول أ ن تعيش به فسوف أ ع و ز بعد اليوم طلابي استغفر الله واترك ما حكى لهم أ ب و الهذيل وما قال ابن كلابي فالدين قد خس حتى صار أ ش ر ف ه بازا لبازين او كلبا لكلاب ي والظلم عندي قبيح لا اجوزه ولو اطعت لما ف ا ء و ا باجلاب ي ان السواد لجنس خيره زمر فقس بن ادم منه على اللاب ي لا تنبت ا ل ح ر ة المرعى ولو سقيت بعارض لمياه البحر حلاب لا يكتسون قميصا في ديارهم كالارض لم ت ق س من نفث ب أ س ل ا ب ي دهري قتاد وحالي ض ا ل ة ض ا ل ت عما أ ر ي د ولوني لون لبلاد و إ ن وصلت فشكري شكر بروقه ترضى ببرق من ا ل أ م ط ا ر خلاب ي فدار خصمك إ ن حق أ ن ا ر له ولا تنازع بتمويه و إ ج ل ا ب وحب دنياك طبع في المقيم بها فقد منيت بقرن منه غلاب لما ر أ ي ت سجايا العصر ترخصني رددت قدري إ ل ى صبري ف إ غ ل ا ب ي ل أ ن الحي نيتهم أ س و ا ن أ ي عذاب دون عذاب والعقل يسعى لنفسي في مصالحها فما لطبع إ ل ى ا ل آ ف ا ت جذاب الحظ لي و ل أ ه ل ا ل أ ر ض كلهم أ ل ا يراني اخر الدهر أ ص ح ا ب ي و ش ق و ة غشيت وجهي ب ن ظ ر ت ه أ ب ر بي من نعيم جر إ ش ح ا ب ي حابي كثير وما نبلي ب ص ا ئ ب ة وكيف لي في مراميهن بالحاب ي قد كنت صعبا ولكن أ ر ه ف ت غير حتى تبين كل الناس أ ص ح ا ب ي فاحذر من ا ل إ ن س أ د ن ا ه م و أ ب ع د ه م و إ ن ل ق و ك بتبجيل وترحاب استنبط العرب لفظا وانبرا نبط يخاطبونك من أ ف و ا ه أ ع ر ا ب ي كلمت باللحن أ ه ل اللحن أ ن ف س ه م ل أ ن عيبي عند القوم إ ع ر ا ب ي دنياي لا كنت من أ م م خ ا د ع ة كم ي س م لك في وجهي و أ ق ر ا ب ي اشربت حبك لا ينفيه عن جسدي سوى ث ر ا لدماء ا ل إ ن س شراب ي عند ا ل ف ر ا ق ب أ س ر ا ر ي م خ ب أ ة إ ذ لست أ ر ض ى لارادي بارابي ترائبي وهي مغنى السر ما علمت به لدي فهل نالته أ ت ر ا ب ي ضربتني بحسام أ و ب ق ا ف ع ة من منطق وعن الجرحين اضرابي ما شد ربك أ ز ر ا بي فينقصني من ر ت ب ة لي ه من بالقول أ ز ر ا ب ي أ ض ع ت ما كنت أ ف ن ي ت الزمان به بل جر ما كان أ ع د ا ئ ي وحرابي ك ق ي ن ة ا ل ك أ س إ ذ باتت م ط ر ب ة بين الشروب وليست ذات إ ص ر ا ب والشر جم ومن تسلم له إ ب ل من غ ا ر ة الجيش يتركها لخرابي أ س ر ى بي ا ل أ م ل الله بصاحبه حتى ركبت سرايا بين أ س ر ا ب ي هربت من بين إ خ و ا ن ي لتحسبني في معشر من لباس الدام خرابي ك أ ن ن ي كل حول محدث حدثا يرى به من تولى المصر اغرابي السيف والرمح قد اودى زمانهما فهل لكفك في عود ومضراب انفض ي ا ب ك من ودي ومعرفتي فان شخصي هباء في الضحى خاب وقد نبثت على جمر خبا يبسا فان يكن فيه سقت يذكو الهادي وقد نصحتك فاحذر ان ترى اذنا ترمي الى السهب اكفاري و ا س ه ا د ي الحمد لله ما في الارض و ا د ع ة كل ا ل ب ر ي ة في هم و ت ع د ي ب جاء النبي بحق كي ي ه د ب ك م فهل أ ح س لكم طبع بتهذيب ع و د يصدق أ و غر يكذب أ و مردد بين تصديق وتكذيب ولو علمتم بداء الذئب من سغب إ ذ ا لسامحتموا بالشاتل ل ذ ي ب لا يحسب الجود من رب النخيل جدا حتى تجود على السود الغرابيب ما اغدر ا ل ا م س كم خشب ترببهم وغادروه اكيلا بعد تربيب ه ذ ه ا ل ح ي ا ة اجاءتنا ب م ع ر ف ة الى الطعام وستر بالجلابيب لو لم تحس لكان الجسم مضطرحا ل د ع الهواجر أ و وقع ا ل ش ا ب ي فاهجر صديقك إ ن خفت الفساد به إ ن الهجاء لمبدوء بتشبيب والكف تقطع إ ن خيف الهلاك بها على الذراع بتقدير وتسبيب ي طرق النفوس إ ل ى ا ل أ خ ر ى م ض ل ل ة والرعب فيهن من أ ج ل الرعابيب ترجل فساحا وكم للماء ا من جهه إ ذ ا تخلص من ضيق ا ل أ ن ا ب ي ب اما رايت صروف الدهر غ ا د ي ة على القلوب بتبغيض وتحبيب ي وكل حي إ ذ ا كانت له أ ذ ن لم تخله من وشايات و ت ح ب ي ب ي عجبت للروم لم يهد ي الزمان لها حتفا هداه الى سابور اوبيد ان تجعل ا ل ل ج ة الخضراء و ا ق ي ة فالملك يحفظ بالخضر اليعاديد إ ذ ا قضى الله أ م ر ا جاء مبتدرا وكل ما أ ن ت لاقيه بتسبيب ض ل ت م ل ا ح ي ة في الشيء تفعله جهلا م ل ا ح ي ة من بعد غربيب لو لم يصيبوا مداما من غراسهم لجاز ان يمطروها في الشابيب ولا مثرتها وخيل القوم ج ا ئ ل ة ايدي الفوارس من صم الانابيب دنياك تكنى بام دفر لم يكنها الناس أ م طيب ي ف أ ذ ن إ ل ى هاتف مجيد قام على غصنه الرطيب يكون عند اللبيب منا أ ب ل غ من واعظ خطيب يحلف ما جادت الليالي إ ل ا بسم لنا قطيب قبيح أ ن يحسن حيب باك إ ذ ا حان الردى فقضيت نحبي ولم أ ر د ا ل م ن ي ة باختياري ولكن أ و ش ك الفتيان س ح د ي ولو خيرت لم أ ت ر ك محلي ف أ س ك ن في مضيق بعد رحبي وجدت الموت ينتظم البرايا بشجب منه في أ ع ق ا ب شجبي ف أ و ص ي ك م بدنيانا هوانا ف إ ن ي تابع آ ث ا ر صحفي ليال ما تفيق من الرزايا فويحي من عجائبها وويدي اعادت أ س د ه ا أ س د ا أ ت ي ل ا و أ و د ى ذئبها ب أ ب ي دويدي يهاب الناس إ ي ج ا ف المنايا وهل حاد القضاء عن الهيوب إ ذ ا كشفت أ ج ن ا س البرايا وجدت العالمين ذوي عيوب ذيولهم كثيرات المخازي لما فقدوه من نصح الجيوب تحدثك الظنون بما تلاقي ك أ ن الظن علام الغيوب إ ذ ا اصفر الفتى لفراق روح ف أ ه و ن بالتسعلك والشحوب أ ح و ب ا صاحبي ف أ ع ي ر فضلا علي أ م ا ن ت ق ص ت ل أ ج ل حوبي بني ا ل آ د ا ب غرتكم قديما زخارف مثل زمزمه الذباب وما شعراؤكم إ ل ا ذئاب ت ل ص ص في المدائح والسباب أ ض ر لمن تود من ا ل أ ع ا د ي و أ س ر ق للمقال من الزباب أ ق ا ر ض ك م ثناء غير حق ك أ ن منه في مجرى سبابي أ ذ ه ب فيكم أ ي ا م شيبي كما أ ذ ه ب ت أ ي ا م الشباب معاذ الله قد ودعت جهلي فحسبي من تميم والرباب أ ح ا د ي ث الضباب و آ ل كعب نبذت سوالكا درج الضباب وما سم الحباب لدي إ ل ا كنظم قيل في آ ل الحباب ليعد مع الضباب سليل حجر وسائر قوله في ابن الضباب فما أ م الحويره في كلامي ب ع ا ر ض ة ولا أ م الرباب ي و إ ن مقاتل الفرسان عندي مصارع تلكم الغنم الرباب ي و أ ل ق ي ت ا ل ف ص ا ح ة عن لساني م س ل م ة إ ل ى العرب اللباب ي شغول ينقضين بغير حمد ولا يرجعن إ ل ا بالتباب ي دروني يفقد ا ل ه د ي ا ن لفظي و أ غ ل ق للحمام علي بابي من يخذب الشعرات يحسب ظالما ويعد أ خ ر ق كالظليم الخاضب والشيب في لون الحسام فلا تدع جسد النجيع على الحسام القاضبين عمري غدير كل أ ن ف ا س ي به جرع تغادره ك أ م س الناضبين جدث أ ر ي ح و أ س ت ر ي ح بلحده خير من القصر الذي آ ذ ى به وصدقت هذا العيش في حبي له واغترني بخداعه و ك ذ ا ب ه وجذبت من مرس ا ل ح ي ا ة مغاره ف ا ل آ ن أ خ ش ى البت عند جذابه ولاشربن من الحمام كؤوسه ما بين جامده وبين مذابه عذب يعذبني البقاء وللردى يوم يخلص من فنون عذابه <تصفيق> كم أ م ة لعبت بها جهالها فتنفست من قبل في تعذيبها الخوف يلجئها الى تصديقها والعقل يحملها على تكذيبها و ج ب ل ة الناس الفساد فضل من يسمو بحكمته الى ت ه د ي ب ه ا يا ث ل ة في غ ف ل ة واويسها القرني مثل اويسها ايدي بها سبحان م ج م د راكد ومقره وممير ل ج ه زاخر ومذيبها قد قيل إ ن الروح ت أ س ف بعدما تناى عن الجسد الذي غنيت به إ ن كان ي ص ح ب ه ا الحجى فلعلها تدري وتابه للزمان وعتبه أ و ل ى فكم ه ب ي ا ن قوم غادر في الكتب ضاع مداده في كتبه كم غ ا د ة مثل ا ل ت ر ي ة في العلا والحسن قد اضحى الثرى من حجبها ولعجبها ماقربت م ر آ ت ه ا نزهت خلي عن مقالي عجبها اداب لربك لا يلومك عاقل في سجن ه ذ ه النفس أ و ادابها سناوب في ع ق ب ا ل ح ي ا ة مساكنا لا ع ل م لي ب ا ل أ م ر بعد م آ ب ه ا لا ت أ م ن ن من الدهور تغيرا حتى تكون ضباؤها كذئابها ويصير في شيبان مجنى غرسها ويعود مسقط ثلجها في ابها أ د ق ت أ ح ا د ي ث الرجال و أ ه ل ك ت سلفي عتيبيها و آ ل دؤابها لا ريب أ ن الله حق فلتعد باللوم أ ن ف س ك م على مرتابها وغدت عقولكم تعاتب أ ن ف س ا ليست تريع ل ن ص ح ه ا وعتابها هلا ل تتوب من الذنوب خواطئ قبل اعتراض الموت دون متابها ب ن ت النصارى للمسيح كنائسا كانت تعيب الفعل من منتابها ومتى ذكرت محمدا وكتابه جاءت يهود بجحدها وكتابها أ ف م ل ه ا ل إ س ل ا م ينكر منكر وقضاء ربك صاغها و أ ت ا بها أ ي ن الهدى فنرومه ب م ش ق ة في البيد س ا ط ي ة على مجتابها والعيس اقتاب لها م س ت و ر ة شكت الذين سروا على اقتابها لا تلبس الدنيا فان لباسها سقم و ع ر الجسم من اكوابها أ ن ا خائف من ش ر متوقع إ ي ك ا ب ه ا لا الشرب من أ ك و ا ب ه ا فلتفعل النفس الجميل ل أ ن ه خير و أ ح س ن لا ل أ ج ل ثوابها في بيته الحكم الذي هو صادق ف أ ت و ا بيوت القوم من أ ب و ا ب ه ا وتخالف الرؤساء يشهد مقسما إ ن المعاشر م ه ت د ت لصوابها و إ ذ ا لصوص ا ل أ ر ض أ ع ي ت واليا أ ل ق ى السؤال بها على توابها جيبت فلاه للغنى ف أ ص ا ب ه نفر وصينا ل غ ي ب عن جوابها آ و ا بها الله ا ل أ ن ا م فما اوى لمحالف ددها ولا أ و ا ب ه ا أ ه ل ا ب غ ا ئ ل ة الردى و إ ي ا ب ه ا كيما تسترني بفضل ثيابها دنياك دار إ ن يكن شهداؤها عقلاء لا ي ب ق و على غيابها قد أ ظ ه ر ت نوبا تزيد على الحصى عددا وكم في ضبنها وعيابها تفريهم بسيوفها وتكبهم برماحها وتنالهم بصيابها ما الظافرون بعزها ويسارها الا قريب الحال من خيابها انياب جامعه السمام فم التي اضغط فخلت الراح ة في انيابها ان المنيه لم تهب متهيبا فالعجز والتفريط في هيابها ومن العجائب أ ن ك ل راغب في أ م دفر وهو من عيابها فادفل عن الترب ا ل ف ص ا ح ة إ ن ه ا تقضي لناعيها على زريابها خبر ا ل ح ي ا ة شرورها وسرورها من عاش ع د ة اول المتقارب و ف ى بذلك اربعين فما له عذر اذا امسى قليل تجارب يا ضارب العود البطيء وظهره لا وزر يحمله كوزر الضارب ارفخ به فشهدت انك ظالم في ظ ا ل م ي ن أ ب ا ع د و أ ق ا ر ب ي قل للمدامه وهي ضد للنهى تنظو لها أ ب د ا سيوف محارب ي لو كان لم يحضرك غير أ ذ ي ة شيء لبدت م ب ا ح ة للشارب لكن حماك العقل وهو مؤمر ف أ ن ا وراءك في التراب التارب ي ا ل ب ا ب ل ي ة باب كل ب ل ي ة فتوقين هجوم ذاك الباب جرت ملاحاه الصديق وهجره و أ ذ ى الندين و ف ر ق ة ا ل أ ح ب ا ب أ م الحباب و إ ن أ م ي ت لهيبها بمزاجها وافت ك أ م حباب ي أ ت ك ت حجاب المحصنات وجشمت مهن العبيد تهضم ا ل أ ر ب ا ب وتوهم الشيب المدان فانهم لبسوا على كبر برود شباب ي و إ ذ ا ت أ م ل ت الحوادث أ ل ف ي ت صهب الدنان اعاديا ل ا ل ب ا ب شربي على ا ل م ق ل ة في م ق ل ة واكلي المشرق بالمغرب اثر عندي من طعام لهم يشفع ب ا ل م ط ر ف و ا ل م ط ر ب يا ي ترب ا ل ح ا ل ة كل الى الترب فجنب حسد ا ل م ت ر ي م ا و ي ة ا ل م ر أ ة لا تصحب ا ل م ا و ي ة ا ل م ر أ ة من عجبها لعلمها أ ن الذي صاغها اثرها بالحسن في حجبها لو كانت الدنيا لها منزلا ما قلت عن م ع ر ف ة عجبها سير بنا فانظر الى ر ف ق ة لا تضع الاكوار عن نجبها اتبع طريقا للهدى لاحبا وخل ي اثارا بملحوظي افر لدنياي فاني بها لم أ خ ل من إ ث ن ومن حوبي قلت لها م ض ي غير م ص ح و ب ة فقالت اذهب غير مصحوبي قد أ ه م ل ت للخياف إ ب ر ت ه ا فصادفت إ ب ر ة لعقربها فهي تسقى الحليب ليلتها ولم يكن من لذيذ مشربها و إ ن م ا الخوض في مساربها ك ر ب ة السم في تسربها فلا تكوني مثل التي لدخت ت ب د أ في شرها ب أ ق ر ب ه ا إ ن كؤوس المدان تشبهها السيوف والموت في مضاربها شموسها شمس باطل شرقت فلا يكن فوك من مغاربها ونملها إ ن ك د ب في جسد اضر للنفس من عقاربها وكل ما أ ذ ه ب العقوله و إ ن خالفها فهو من أ ق ا ر ب ه ا جربها عالم بشيمتها ويذهب اللب في تجاربها وقد تقضى ا ل ح ي ا ة ر ا ض ي ة بدون ما نيل من م آ ر ب ه ا ان شربت راحها زنت وجنت فلتتق الله في مشاربها